لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ كَكَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَتَفَطَّرَانِ مِنْ فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ألا إن الله هو الوفور الرحيم والذين استخذوا من دونه أغنياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل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 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى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 مَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَول كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِ ربّكَ إى أَجَلم مُسََّلَ قُضَ بَينَهُم وَإِ الذيينَ أُولِسٌ كِتابَ مِن بَعظم لَ فيِي شَسْكِم مِنهُ مُريب فَلِذَلِكَ فَدُع وَْتَقِمكَ مَا أو لا تتبعوا هواهم وكونوا آمنا بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 وعليهم رضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميذان وما يجريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَطْمَئِنُّونَ بِهَا وَأَلا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ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 إن الله غفور شكور أَمْ يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم ذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبطهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتي فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبطى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إن هُوَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَعَلَمَنِ تَصَرَّبَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق. أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضمن الله فما له من ولي وَأَضَلَّ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِيٍّ وَقَالَ الَّذِي يُسِرُّونَ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ مِن سَبِيلِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَّا الْجَئْنَا يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنْ سَيُسْأَلُونَ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُو لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 وما كان لبشر أن يكلم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 إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تصير